نفاط للسماوات والارض جاعم الملائكة رسلا مني أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة ينفل منسك لنا وما يمسك فلا مرسل له ممن ربنا وهو العزيز الحكيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات ومن الارض ومن ما من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحمد لله الصبور الشكور السميع العليم العلي الكبير الذي شملت قدرته كل مخلوق وجرت مشيئته في خلقه بمقادير الامور وقدر مقادير الخلائق واجلهم وقسم بينهم معايشهم وأموالهم وهو المولى النصير فنعم المولى ونعم النصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نبد له جل عن الشبيه والنظير وتعالى عن الشريك والظهير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد لله انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة, ونصح الامه حتى كشف الله به الامه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل منيب سالك الا وهي السنه المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام خطبتنا بعون الله عز وجل بعنوان وإسلام. اعلموا رحمكم الله ان الأمة الاسلاميه في تلك الاونه التي نعيش فيها تمر بحاله عظيمه من الضعف والخور والانهزام نعم كثر عددنا وكثرت اموالنا وانتشر الاسلام في مشارق الارض ومغاربها ولكننا على الحاله التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بل انتم يومئذ كثير لكنكم هساء كهساء السيل النبي صلى الله عليه وسلم انما اجاب عن سؤال حينما قال لاصحابه رضي الله عنهم وارضاهم تكاد تتداعى عليكم الامم تتداعى عليكم الامم تمثيل عجيب يدل على حالة عظيمة من الانهزام تتداعى عليكم الأمم كأننا قصعة بها طعام وسائر الأمم كالانعام تقبل على تلك القصعه الممتلئة بالطعام لتاكل ما فيها تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعها والصحابه الاماجد الكرام تعجبوا من ذلك قالوا من قله نحن يومئذ يا رسول الله إذ لا ينب فيه خيلتهم قط أننا في حال عدد وعدة ويصلون إلى تلك الحالة المتردية من الهزيمة والإنحطاب حتى نصير نطمة سائغه لسائر الأمم ما كان الصحابه الاماجد الذين تربوا على العظمه النفسيه فقد كانوا عظماء حقا اقوياء في انفسهم ما كانوا يتخيلون ذلك ابدا قالوا في قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير اعدادنا قليله ادوالنا كثيره خيراتنا عميمه ولكنكم غساء كغساء السيل حينما ياتي الموج هكذا كذبت لا ينتفع به أحد حث يأتي ثم بعد ذلك ما تبقى منهم في وقت قليل يصير كأنه لم يكن موجودا انظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تلك البلاغة وتصور ما نحن فيه لان لا جنة الغزاء كغزاء قد فى الله عز وجل في قلوبكم محبة الدنيا فتعلقنا بما تعلقنا بطريق عيشها بالقصور وبالاموال. إن التاريخ يعيد نفسه ومن استقرأ التاريخ أبقى قراءه, قراءة متدبر تحيل لأحداثها يرى أن الأمور تتكرر فهل من مطاعف ومعتبر؟ هل من متعلم لما حدث لك؟ ونصر ومن ارتفاع وعظمه ومن انحطاط شديد الى الحضيض لكننا لا نعتذر perdón وأرسل بعد ذلك الى قبائل العرب وبدات القبائل تاتي الى ارض الاسلام ليدخلوا في دين الله عز وجل ثم جاءت بعد ذلك الى المعارك الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ بدات الرسائل تذهب من النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك قصوا وكايسر وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وهم محاصرون من كل جانب وضرب ضربة بفرسه على الصخرة فقال الله أكبر فتحت بلاد قصرة ثم ضرب الاخرى الله أكبر فتحت بلاد قيصر وهم يتعزدون والصحابة رضوان الله عليهم لا يكذبون ولا يشكون أبدا بل حينما تتبع سراطة ابن مال النبي صلى الله عليه وسلم وكلما اقترب منهم غاصة قطة كم في سرمال فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل اليه ابرج ذلك سراطة فظلم الامان فكتب له من يطارده معقول ده كمعركة مؤتة تلك المعركة العظيمة التي ما تفضل فيها ثلاثه من أمهال قادة المسلمين من الصحابة أعداد غفيرة جدا لمجم المؤتة حوالي تنو وخمسين ألف من من المسلمين لا يوجد شعور شهر لا لي من نصب عليك إننا نقاتل بهذا الدين ثم بعد ذلك خالد من ولي ذلك السيف المسلول غير من وضع الجيش وانسحب بطريقة بارعة بمن معه من المسلمين وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصرا والنصر إنما كمنا في كونهم خرجوا في عدد قليل إلى أعظم دولة في العالم الروم أعظم دولة في العالم خرج كتير. ثم انتقلوا بعده ثم جاء بعد ذلك خلافه أبي بكر واوصل اسامه بن زيد ثم بعد ذلك انتهت خلافته بموته فجاء الفاضل عمر رضي الله عنه ورضاه الذي فتح الله عنه وجل في زمانه مشات الأرض ومغاريرها فأرسل جنوده else. ثم صادقوا بعد ذلك لدولة بني العباس فقضوا خير قيام بحمل تلك الأمانة العظيمة واتسعت الفتوحات الإسلامية في مشارق الارض ومغاربها وملكت دولة بني العباس معظم الدنيا إنها رضا الرشيد إنها رضا الرشيد ذاك الملك العادل الصالح ولا تستمعوا الى ما ينصر في كتب التاريخ من التسائس التي تحارب تاريخ الاسلام في حيثه الرجم التاريخي يا جماعه الرجم التاريخي ده إنه يهدم في نفوس اهل الاسلام القدوه ما يخليش التاريخ ترجع إليه انت عارفين ان عبد الرحمن الناصر في بلاد الاندلس عبد الرحمن الناصر كانت البقايا بني اميه لما عبد الرحمان الداخل ذهب الى بلاد المغرب وفتح بلاد الاندلس صوت ملتناه الى الاندلس كمويتسا تحكم بلاد الاندلس تحت حكم المسلمين تذيلها بغداد منها، يعني. وقد شيد فيها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مسجد. عبد الرحمن الناصر كه مسجد الحب وقد توفرت فيه ثلاثة أمور اسمعواه. إزاي استطاع هذا الملك العظيم أن يزيل دول الغرب حتى أن ملك فرنسا. وانجزوا والسويد كان بيمدح الملك ده كله جورج هذا كان يوصل له برسائل التعظيم والتمجيد وختم رسالته بقوله من خادمكم اول حاجه قد رباه اجداده على التاريخ النتيجي لاجدادنا كان بيغرس فيه الروح البطورية ينبت على مكينة على ملك الكومي والزين فتح والزين بلغوا ومشارق الارض ومباريه فما شهوه يا طلعت وكل ما يفكر فيه اريد ان يتزوج اريد ان كل بيت شهوات فظف حياه فارغه لكن هؤلاء اضطروا على القيد فنشهد عند ربي الامر الثاني تربى على طاعة الله عز وجل حقا فقد كان صالحا رحمه الله وتعالى الامر الثالث عا ساعدوا لتصبيع لكواني اني بتزوب دبوية. معاش ذلك وين? حينما يأتي عظيم الموت أزله الله في أعظم مسجد من مساجد المسلمين فتغلق لهم الأجواب ويدخل في كبر وعنتمية وفي سهو ويطمع المسلمون من دخول المسجد يوما كاملا زهر عجيب? ويقول حقا. هل حدث هذا لأحد قبلي? لا هو كلمه النص. هل اغلق المسجد عن الصلاة ومنع المسلمون لأجل هذا الرجل العظيم في نفسه تابع عندنا هل حدث هذا قبل ذلك? يعني أنا اول يقول سبل الصلاه في الأرض تسمى بارض ها؟ لما حصل شيء اول واحد فيقول دعوني اشكر اصدقائي انتم حقا اصحاب ثقافه دعوني من هذا المكان اسجل تلك اللحظات التاريخيه لارسلها الى أبناء الوطن علشان يعرفوا الذل والنهايه الى وصلوا ها وقف هذا الموقف في بيت من الله وحدث هذا بالفعل دعوني اسجل سجل بالفعل هذا الموقف العظيم اشكر اصدقائي اين الذين صاروا اصحاب قرار اين الثقافه لا هويه خاص لا هويه له والحضاره الإسلامية في قرطبه مبلغا اعظم مما تتصور وكانت قرطبه تضاء ليلا في ظلمات أوروبا التي كانت تعيش في غيابات وظلمات الجهل والمكتبات والحضاره المفتوحه حتى انه كان يجعل راتبا شهريا بعد ذلك الكثير من الموظفين كان بيحصلوا عليه وكانوا في أوروبا يرسلون أبناهم يتعلموا في فرطبة حتى رسل جرج هذا عظيم إنجلترة إليه رسالة فيها من الذل والانكسال والانهزامية ما خدمها بما ذكرت لكم من خادمكم جورج ملك الناتر. خادمكم المطيع من خادمكم المطيع جورج ملك القترة في سماعة من الاميرات ليتعلموا في بلادكم ليكونوا تحت رعالتكم وعنايتكم وقد أصلنا لكم هديه متواضعة طبعاً مع الجزية أصلنا لكم هديه متواضعة فمرجوا أن تحيطوا الاميره ومن معها بعنايتكم كزميلتها من جوز ملكي <تصفيق> كل <كريم>. تمام؟ <تصفيق> لكن الله جل وعلا يقدّر أن تتشدّد بلا منارس وأن تتفرّق بين ملوك الطوائف سنة 420 هي سنة 49 تقريبا حوالي 60 سنة ملوك الطوائف دول. تشستت بلاد الأندلس إلى اثنين 22 دولة ذات بلاد الأندلس كل مسك مكانه وكل يطلقوا من ملكه والكل ينافس إحوانه وبعدين الفلس السادس الذي احتل في وصارت له الملك والقوه كان قد فاضل جزية على الطوائف الأجمعين لكن ملكاً من ملوك الطوائف كانت عنده عزة الإسلام ملك منه كانت عنده عزة الإسلام كان أمير على يعني دول صويرسنا فطل يوس المتوكل ابن الأفضل رحمه الله تعالى أصل إليه المنزل أن أبصد إلينا جنفية سابق. ثم قال له اعلم أيها الملك أننا لن نمسل لك جزية وليس بيننا وبينك إلا حد السيوم فاما ان نعيش حياة كلمة بالإسلام وإما أن الله جل وعلا شهداء وليس بيننا وبينك ظهرا لنعبوره فعما كان محاصره وليس بيننا وبينك ظهر لنعبوره وليس بيننا وبينك الا بارقة السيوف والسلام على من اتبع له ده. فلما جاءت الرساله الى الفنجق اللي اصلا هو الشايف قدامه غير الخطوع والذل والانكسار من سائر ملوك الطوافه الجزير الجزير الجزيه التي تحصل الاهل إنهم يأخذون جنسة من بلاد المسلمين تلك الأموال اليونان التي لو وضعت في بعض البلاد لأظهرتها وجعلتها أقوى أمة على وجه الأرض، ولا كتُيون الامه اجمعين ولا قام دولة في الفيلجان، ولا جعل جيوش الدنيا جيش بس، لو جزء بس من الكتُيونات هذه. وضع في جنش نسم الممارك لكنا اقوى دوله على ظهر الارض لعمل في البلاد وشنفل في المصالح ولكنها جزية تدفع عن يد عن يدن في صبار ومداملة لولاك بل انتم كثير تدلع عليكم كما تدلع عليهم. على أصعاتها نعم يتبزح لك الكافر ويقول إنه ما لكم كثير لقد تأخذ مصور المسلمين وتعزم مما مراء وزهل مما مراء اهل عظمة دي اهل مقام دي اهل شئ سميل دي كل دا عدتكم تحيان شعبنا حقا في خالص هذا هذا هو الذي حدث وسأزبر وكل خطبه الثانيه قصه مشابهه فتذكروا يا رجل وعلى امنه وصحته ومن اتبعه له صار على نهجه واكتفى ساروا الى يوم الدين ام بعد لما رد المتوكل بن الفص هذا الرفض الذي دل على عظمه هذا الرجل خاف ان وانسحب بجنونه وعلم انه أمام شخصيه قويه ليست كسائر هؤلاء الامراء ليست كسائري هؤلاء الامراء وما اعطاه جيسيا كنفه الوحيد باش يفع جيسيا هذا هو الرجل المتوكل ابن الاصص الذي كان على اماره بطل أيوش. ثم يتكون لهم وتحدث نزاعات بين ملوك الطواف في ضيصره فيستعينوا بالكنس هه ايوه استعانوا بالكنس على احوانه استعانوا بالكنس ليمكن لهم ملكه فدخل الفنس ونظر في قصورهم ثم نظر بعد ذلك إلى مداخل إدلاعهم وخارجها فإن البدايات تكون بأخذ الجزية والنهاية تكون بأخذ المكان نفسه بما فيه من أموال واسألوا التاريخ وسيجيبكم بصد وهذا ما فعله ذاك الرجل الخارج دخل قضيتنا وشفن نظام الابهام ثم خرج بعد ذلك واحتلها واخذها تحت الامراض فصارت تريطلك باموالها وكنوزها وقدراتها تحت يد الفنس الذي استعن به ان ابتزا استعن به عشان يا كل احد المدينه ومدين. ليس الامر قد انتهى على ذلك سليبا روحة اليوم الشهد فأرسل إليه المعتمد التعباد عبارة واحدة جعلته ينسحب وجنوده قال الله لأرسلن لك من واحدا من المرابطين يروحون عنك المرابطين دول اللي كانوا في بلاد المغرب وكان قائدهم الفز العظيم الطقي النقي يوزم ابن تشفين كفي بلاد المغرب مجاهد حقا وملك من أعظم الملوك قالوا نهديكم الروحة المرورة لما راح راح داعي في الولايات الـ 22 باستماء عاجل يا جماعة حدث كذا وكذا وكذا أن الكلسو لن يسكت عارا عنه وأنه سيأخذ حتى له في بلاد المغرب للادينا ويخلصنا فهذا وماشى الملوحة الله إذا يجب الرجل ما يجب على في بلاد المغرب هذا الرجل يدخل بلادنا ويجب القصور من المقيم اللي احنا عايشين به فبعد أن ينتهي في اقتلال الفرنسو ينخذ بلادنا ونصيره بعد ذلك وعادا للدبن في المغرب فقال المعتمد ابن عبد وقد سجل التاريخ له تلك المقال العظيم قال الله لا يذكر ابدا ان المعتمد ابن عباس سير ارض المسلمين ارض شرك وكفر بعدما كان يرفع فيها التكبير وتقام فيها الصلوات والله لان اضع الابل في بلاد المغرب عند يوسف بن تشفيذ احد إلي من اضارع في والركبه فقام بعض الملوك وقالوا نحن معك وملك لواء المتاجد بالأفسنح على أورمان واستدر بعد ذلك يوسف في التشريف وجاء يوسف في التشريف وجمع كله يعني معظم من بلاد العالم كلها الجنود فليسون عايز يرضع المسلمين وصارت معروكة عظيمة مع بيها على يد الطاي يوسف في التشريف وأحد فيها بعض هؤلاء الملوك وقامت معروكة الزلاعة. التي كانت تشبه معركة اليرلوك في قوة ورأس المسلمين وآتلوا قتالاً شديداً وهزم الله عز وجل هؤلاء وقطعت الترسل لكل سوء عد سنوات كاملاً ثم عاد بعد ذلك يد الماملت ودعاه بعض علماء المسلمين لوحي بلاد الأهداف أنهم اشتركوا تاني فاعلاً وحياً وصار أقول لكم بلاد النفسنا أخرى إخوة الكرام هكذا حال الإسلام والمسؤول كلما اشتد وعادوا الى الله عز وجل وعلم أن النصرة حنيفة لمن من أطاع الله وأن العزة والكرامة لا تكون إلا برفع وموسنى أكارم أمات سيأخذ النصر بفضل الله وجلت الأموال الطائلة التي تنفق دموا اعتصد بالله لما راحوا قطروا وعلى ووالله كل الذهب فجله على جبال ذهب فقال له ملك التترا هنا تلك الاموال على جنذك وعلى هؤلاء نحن جميل حط في شغل تسعى انت العباس لكن حينما تنظر مثلا الى معركه في مصر الذي الله دوما لحفظ الاسلام والمسلمين مصر <تصفيق> الذي بفضل الله عز وجل ولولا ان الله ايده في تلك الفطره التي استطاع فيها الماغول ان يقتلوا من المسلمين ايوة النيلون الماغول قتلوا افصل مليون من المسلمين كانوا يميدون الافضاء والياب سويا في اهده صار القائد مستاذ قطس الذي تربى على القوة والشجاعة والطاعة وقام لهم في معركة تاجيخية عظيمة من اعظم معاج الاسلام وقاد فيها قائده الفنس قتالاً عظيم قد بغى جل هو كان القائد بتاعهم كان يستهزئ بالمسلمين ونهدهنا احنا, احنا الرب الرف بالضربية خالقنا علشان نقلقتهم ونقضى عليكم فأجابه بقطع مؤوس الوصل قطع مؤوس الوصل وعلقها عن رجل ويلة قال له ماذا هو وضعك يا وضعك وزهد العظيم وقام بفضل الله عز وجل في المعركة معظمة فعندما كان خلاص ينعو الإسلام الإسلام التهل وانتصر بفضل الله عز وجل سيف الدين القدس في هذه المعركة في عينها من الوضع مصر هي التي وقفك شبيخة اللي ولولا والمسلمين ودوما وابدا تقف في امام الاعداء فيزد الله عز وجل من رفع راسا بالكفر على ايديهم فارتحنا بلادنا عظيمة مباركت اخوتي الكرام أردت فقط ان اكشف لكم بعض اسرار التاريخ وان اجني لكم عن صفحاتها التي ربما تكون قد انطبقت على كثير منا او خفيه لنقيم في انفسنا العزة والكرامه ولن نرجع ونعود الى عزتنا وانجابنا الا بمثل هذا طاعه وتمسك في انفسنا ثم في الناس ثم معرفة ما كان فيه اجدادنا وابا اولئك كان من اماكن ندرس الروح في المسلمين اللهم انا نسالك علما دافعا وبدلا خاشعا وبدلا اعداء صابرا اللهم اصلح عواطفنا وامنهم وعافنا اللهم احفظنا بنيانه ومن خلفنا وعن عبادنا وعن شمائله ومن فوقنا ونعوذ بك من عظمتك المبتلى من تحتنا اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبين اللهم انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب انزل على بلادنا الخيرات والبركات يا رب ارفع عنا الولاء والوباء of all we have our stuff